يا ايها النبي اتقنا ها ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليا حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله كفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم النائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدريكم The تقنواكم وكان الله غفورا حيما ان نبي اولنا من المؤمنين من انفسهم وازواجهن وامهاتهم واولوا الاباح بعضهم اولى ببعض في كتاب الله كان ذلك في الكتاب مسطورا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى, وإبراهيم وموسى وليس بن مريم وأخذنا منهم ميثا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله كبتوا للمؤمنون وزلزل وزلزال شديد وزلزل وزلزال شديد وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعد الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعد الله ورسوله إلا ورث وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لنا مقامكم فرجع ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إنه يعتنا عورة وما هي بعورة فطارها ثم سئل الفتنة لا تова لا تова وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يلون الأدبار وكان عهد الله من الصلاة قل يا فك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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هنم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاءوا يا ذهب الخوف سنقوكم بألسرة حداد بألسرة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم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 ولك الله كثيراً وَلَمَّا رَأَى الْمُهْمِلُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَنَا كانوا تبديلًا يجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ارد الله الذي كفر بغيظهم لم ينالوا خيرا وكذب الله المؤمنين القدا الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرون من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الضعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم لم وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل قل لأزواجك إن كنتن تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتآلين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن وإن كنّا تردّي الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل وحسن ميّكنا أجر عظيمة يا رسال النبي يا رسال النبي ميت من كنّ بفاحشة مبين اصنع ما امر وسين وكان ذلك على الله يسرا ومن يقل فيكم كن لله ورسوله وتعمل صالحه نبتها اجوان موتين واعتدنا لنا لستنك أحد من النساء إلى التقى فلَا تَخْطَعْنَا بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْطَعْنَا بِالْقَوْلِ فَلَقُمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ غَرَبْ وَقُلْنَا قُلْمٌ مَرْغُوفٌ وقول في قلوبكنا ولاتبغض جل تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا الصلاة وأدينا الزكاة وأطعنا الله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ويطهّركم تطهيراً ويطهّركم تطهيراً وذكرنا ما يُتلَفِّي بُيوتكم من آيات الله و الحكمة إن الله إن الله كان لطيفاً خليراً إن المسلمين والملّمات منات والقالتين والقانتا الصادقات والصابرين الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجوا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة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 وتخفي في نفسك ما الله مغضبه وتخفي في نفسك ما الله مغضبه وتخشى الناس والله احق أن تخشى فلما قضى زيد منها طرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا في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 وكان امر الله قدرا مقدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا ان الله وكفى ان الله حسيبا ما كان محمد الا نبيا اهدا من رجالكم ولا كان الله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 يخرجكم ليخرجكم من الظلام إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة تحيةهم يوم يلقونه سدادة. سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اداهم وتوكل إذا نكهتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها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 أو من بعد ولا أتبدل ولا أتبدل بهم من أزواج ولو أرجفك حصلهن إلا إلا ما ملكت يمينك إلا ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الناس دخلوا بيوت النبي إلا إلا أن يغذل لكم إلى طعام من غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا على مستأنسين لحديث كان كَانَ النبي النَّبِيَّ منكم والله لا لَا من الحق وإذا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاسألوهن, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ ما كان لكم أن تغذوا رسول الله ولا أن تاكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله أظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء منيما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 ملايكه تهيصلون على النبي يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه أعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسوا فقد احتملوا قهدانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأسواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء يدنين عليهم, يدنين عليهم من جذابهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم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 لا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ولا يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لأنا الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون قلبو جههم في النار يوم تقلبو جههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقال ربنا إن أطعنا سددنا ربنا اتهم ضعفين من العذاب وان هم لنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين اذم موسى فضره الله مما قالوا وكان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أمان ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن ربنا الأمانة على والضي والجبال فأبينا أيهمناها وأشفقنا منها وأشفقنا منها وحمله الإنسان إنه كان ظلوما إنه كان ظلما